في بني إسرائيل في زمن بعد موسى عليه السلام أصيب بني إسرائيل بالذل والهوان وهذه ليست المرة الأولى كلما ابتعدوا عن دين الله وشرعه أذلهم الله جل وعلا فجاءوا لنبي من أنبياء الله عز وجل وهذا بعد زمن موسى عليه السلام جاءوا إلى هذا النبي فقالوا له نريد أن نقاتل في سبيل الله مللنا الذل مللنا هذا الضعف الذي نحن فيه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم الملأ من الملأ؟ كبار القوم سادات القوم جاءوا لهذا النبي الذي كان موجودا بينهم ماذا تريدون؟ قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نريد القتال في سبيل الله فسألهم هذا النبي الذي يعرفهم حق المعرفة قال هل عسيتم يعني هذا الآن الطلب لكن إذا حصل الأمر وجاءكم هذا الملك الذي تقاتلون معه هل عسيتم ألا تقاتلوا في سبيل الله تغلون رأيكم تبدلون كلامكم فغضبوا وقالوا نحن أبدا وهذه عادة بني إسرائيل كذب ادعاء غرور بالنفس طي قتلوا مع النبي لا نريد ملك شوف الشروط دائما يتشرطون عشان يطيعون ربهم عز وجل قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إحنا الآن المظلومين المضطهدين اللي قتلوا عيالنا وأخرجونا من ديارنا شوف شنون بس ارسل لنا الملك على طن نقاتل في سبيل الله فلما كتب عليهم القتال تولوا تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أول ما أنزلت أحكام القتال وفرض القتال كل كلامهم طرع كذب أكثرهم تولوا أكثرهم جبنوا وجلسوا في بيوتهم وهربوا من القتال هذه طبيعة ليست فقط في بني إسرائيل حتى اليوم في هذه الأمة موجود حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون كان يقول نريد القتال لكن لما فار القتال هربوا وبحثوا عن الأعدار منهم من كان يقول اذلي ولا تفتني ومنهم من كان يقول إن بيوتنا عورة ومنهم من كان يقول لا تمتروا في الحر وكل واحد كان يطلع عذر ليهرب من القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين شوف الآن هذا النبي وهؤلاء القوم والاختبار من الله عز وجل الله أوحى لهذا النبي أن الملك الذي سيقودهم للقتال رجل وكان قوي الجسم رجل شجاع اسمه طالوت لكنه لم يكن من أسرة يهوذا يهوذا كانت سلالته هم الملوك سلالة يهوذا طالوت لم يكن من تلك السلالة فقال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اعترضوا طيب تبعون القتال ما علاقة هذا من هذا الأصل ولا من ذاك الأصل الله أمركم خلاص تجيبوا لكنهم بني إسرائيل هذه طبيعتهم جدال عناد بحث عن أي شيء ليتهربوا من القتال قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه هو مو من سلالة يهودا ما علاقة السلالة هذا قتال في سبيل الله ما لا علاقة من ولا فلان ولا ولد علان الله أمركم يقودكم في الجهاد اذهبوا اسمعوا واطيعوا لكن يبحثون عن العذر علشان ما يقاتلون قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك من شوف العذر الثاني شنو ولم يؤت سعت من المال فقير ما عنده فلوس اش <تصفيق> علاقة الأموال بقيادة الجهاد اش علاقته بل بالعكس الرجل الغني هو الذي يجبنه في القتال هو الذي يهرب هو الذي يخاف لأنه عنده أموال وراءه بالعكس الرجل اللي ما عنده شيء من الدنيا يكون أشجع الناس لكن بنو إسرائيل يبون أي عذر أول شيء أصله فصله العذر الثاني القبيح قالوا ما عنده فلوس رجل فقير شوان يصد ملك علينا فرد عليهم النبي طال إن الله اصطفاه عليكم هذا اختيار رب العالمين لا تعترضوا واكتشفوا بعدين القلة منهم اختيارا كان صحيحا قال إن الله اصطفاه عليكم وفي صفتين وزاده بسطة في العلم والجسم رجل عند علم علم بالدين وعلم بالقتال هذا أول شرط أول شرط من شروط القائد يكون رجل عارف وعند علم ويفهم خطط العسكريه خطط القتال الأسلحة الكر والفر يعرف عند علم علم بالدين وعلم باساليب القتال الشيء الثاني اللي فيه بسطه ايضا في الجسم يعني القتال الشيء ما يبي واحد غني يبي واحد قوي لان في القتال في صراع في صبر في جهاد ايش نبي بالرجل الثري الغني نريد الرجل القوي وزاده بسطه في العلم والجسم ردوا على نبيهم فقالوا نريد آية تقول الله اختار طيب صدق نبيكم لكنهم بني إسرائيل ما أكد فيهم النبي يقول لهم ممصدقين قالوا نريد آية هيا شحق يا تدرون ليش عشان يدرون أن النبي صادق مو كاذب إلى هذه الدرجة علاقتهم بالأنبياء قبحهم الله ممصدقين نبيهم طبعا ويبحثون عن عذر يترك القتال طيب أنت طلبتوا القتال الآن يبت قالوا نريد آية قال آية ملكه أن يأتيكم التابوت راح تأتي ملائكة وتنزل عليكم تابوت صندوق فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة شنو البقية؟ شيء من التوراة؟ شيء من آثار نبي الله موسى وهارون هذا التابوت الصندوق سلب منهم سُلب منهم في زمن من الأزمان أثناء قتال الأعداء لهم لما قاتلوهم سلبوا منهم هذا الصندوق وتحسروا عليه وندموا على سلبهم ذلك التابوت فقال لهم النبي إذا صدقتم وآمنتم واتبعتم هذا الملك سيرجع الله لكم هذا التابوت وتأتي الملائكة تحمله فجأة إذا بالملائكة تأتي وتحمل تابوتا صندوقا عظيما كان فيه أثر من آثار موسى وشيء من التوراء التي فقدها إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فلما جاء هذا التابوت صدق البعض وكذب البعض أما الذين صدقوا استعدوا خلاص الآن لازم يذهبون للقتال يجب عليهم أن يستجيبوا لنبيهم ويشرعوا في القتال القتال ما يفلح له إنسان الكاذب المتردد الإنسان اللي يقلبه متعلق بالدنيا هذا مو كفه قتال ولهذا كان نبيهم موسى عليه السلام بل يوشع ابن نون أحد الأنبياء لما أراد منهم أن يذهبوا معه فيفتحوا بيت المقدس شكان يقول لهم لا يخرجن معي رجل بنى على امرأة ولما يدخل عليها يعني تزوج وما دخل على زوجته ما بي لأن الله متعلق فيها أو رجل عنده شياه أو أغنام أو, أو إبل وينتظروا حلابها أو ولادتها هذا ما بي أو رجل بنى حائطا وما تم تقفه ما تم البيت قال له متعلق ببيته بقسيمته هذا ما بي في القتال اللي قال له متعلق بأمواله وارصدته أو زوجته وأهله والنساء أو بيته وراحت هذا ما يصبح للقتال أصلا ولهذا بدأ بنو إسرائيل يتناقصون أول ما فرض القتال تناقصوا انسحب جز وبقي جز ولما جاءهم طالوت تناقصوا انسحب جز وبقي جز ولما نزلت تابوت ترددوا انسحب جز وبقي جز فجاء طالوت الآن يقود المعركة في الذين بقوا وأخبرهم أننا قادمون على قتال عدو من أعداء الله عز وجل جيش العظيم بقيادة جالوت جالوت كان كافرا بطش ببني إسرائيل بطشا فأرادت الثلة المؤمنة من بني إسرائيل بقيادة طالوت أن تذهب لقتال جالوت وجنوده قام فيهم طالوت نظم صفوفهم أعد جيشه جهز الجند ورتبهم وانطلقوا مغادرين يريدون ماذا؟ يريدون القتال في سبيل الله عز وجل نعم بدأ المسير لكن الاختبار لم ينتهي سيمرون في الطريق على اختبار واختبار ثاني ليبدأ الناس لا يخرج في القتال إلا من صفى قلبه وثبت دينه على طاعة الله عز وجل انطلق الجيش بقيادة طالوت ما الذي حصل في الطريق حصل اختبار فتساقط الأكثرون شبه هذا الاختبار راح نعرفه وإياك انطلق طالوت ذلك الملك بجيش من أهل الإيمان يقدر بالآلاف يسيرون إلى عدو الله جالوت وجنوده في الطريق بدأ الاختبار هذا الاختبار الثاني بدأ الاختبار على هذا الجيش لأنه ليس كل إنسان يستحق الجهاد فقام فيهم طالوت قالت نمر على نهر الآن وكانوا عطشا أنهكهم العطش قالت نمر على نهر الله سيختبركم فيه من شرب من هذا النهر فإنه يرسب في الاختبار ويرجع إلى بلده لا يقاتل معنا طيب نحن عطشة نعم نريد أن نعرف من يتحمل من يصبر عشاهوات الدنيا من يملك نفسه هو الذي يقاتل معنا أما الذي لا يبالي بأوامر الله أما الذي لا يحتم بهذا الاختبار لن يكمل مسيره معنا الآلاف يستمعون قال استثناء واحد فقط إلا من اخترف ظرفة بيده يبل ريقح مرة واحدة فقط هذا مسموح أما غير هذا غير مسموح سمعتم؟ سمعنا عرفتم الاختبار؟ عرفنا هذا الاختبار فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وَمَنْ لم يَطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي رح يكمل معاي اللي ما شرب إلا من اغترف غرفة بيده فلما اقتربت الألوف المؤلفة إلى هذا النهر في البداية توقفوا لكنهم عطشاء بدأ القلة يقتربون من النهر شوي شوي بدأوا يشربون البقية شافتهم أكملوا معهم الناس شافت بدأ الكلام يظهر والغوغاء يتكلمون وإذا بالجيش العرم رم أكثره يتساقط في النهر ويشربون شربا ولا يبالون لم يبالوا بملكهم ولم يبالوا باختبال الله عز وجل لهم شوف القلة القليلة جرأت الأكثر شوفوا قالو فيهم وان اختبار بسيط يوقفون أمامه فشربوا منه, فشربوا منه إلا قليلا منهم تعرفون كم القليل؟ ثلاثامية وثلاثة عشر واحد من ألاف انسحبوا أول شيء انسحبوا لما صار قالوث ملك انسحبوا لما مشوا انسحبوا لما وصلوا للهر انسحبوا الآن سقطوا في الاختبار ما بقي من المؤمنين الثلة إلا ثلاثمية و عشر واحد بس تعرفون هذا العدد يشبه اي عدد؟ يشبه عدد المؤمنين في غزوة بدر نفس الرقم الثل المؤمن اللي قاتلت مع رسول الله في معركة بدر كانوا أذل فنصرهم الله وهؤلاء صاروا قلة طالوت الآن مضطر خلاص الثلاثمية وثلاثة عشر ناخذهم البقية حينما نرفوا ياك لا خلاص تراجعوا ما بيكم طيب ما تستطيع؟ إحنا الآلاف المؤلفة تتركنا؟ نعم أترككم لا أريدكم ولا سلاحكم ارجعوا خلاص أنا أريد الناس المؤمنة فقط فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه طلع مع الثلاثمائة والثلاثة واحد تجاوزوا النهر وصلوا وين؟ وصلوا إلى المكان الذي فيه جانوت وجنوده تواجه الفريقان الآن فريق قليل ثلاثمائة وثلاثة عشر وجالوت معه الآلاف من الكفار المدججين بالسلاح فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه اش قال, اش قال اكثر الناس اللي معه طالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود يعني حتى الثلاثمائة والثلاثة عشر طلعوا فيهم ناس للأسف أضعاف بعد حتى الثلاثمين اللي بقوا شقالوا؟ قالوا ما نقدر احنا وين وجالوت وين يعني حتى هذه القلة القليلة أيضا تزعزعت وضعفت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود أهل الإيمان تكلموا قالوا أهل الإيمان قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لكن بإذن الله والله مع الصابرين أهل الإيمان الثلة القليلة معلكم من الكثرة الأمة كلها الآن تتكلم نريد القتال في سبيل الله لكن وقت صجية من يقوم من يخرج من يواجه ولهذا الذين يصبرون في القتال هؤلاء الذين ظنوا أنهم ملاقوا الله لما تشوف أبصال قاتلون اليهود في فلسطين أو يقاومون أعداء الله في بعض البلاد اعلم أن ما يثبت في هذه اللحظات إلا المؤمن الصادق الإيمان قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الفئة القليلة هذه اللي راح توقف أمام الآلاف كان فيهم شاب صغير شاب تعرفون إيش اسمه؟ اسمه داود لا صار نبي ولا صار ملك للحين داود اللي راح يكون له شأن عظيم واللي راح يصير نبي ملك اللي ابن سليمان راح يكون هذا داود كان الآن غلام صغير في هذه الثلة المؤمنة اللي تصفت وتصفت وتصفت وتصفت لين بقت القلة المؤمنة القليلة فيهم داود وأفغرهم سنا تخيلوا أفغرهم سنا وكان طالع وصل لهذه المرحلة الآن الملك جمع الثلة القليلة لبقيت اللي, اللي ظنوا أنهم ملاقوا الله بدأ الآن الصفين اقتربوا من بعض رفع أهل الإيمان أياديهم علموا أن النصر من عند الله قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين علم أهل الإيمان أن النصر من عند الله وأن لابد لهم من الدعاء بغير دعاء وبغير طلب النصر من الله سبحانه وتعالى ما يدروا نسوي شيء أخذوا يجعون ربهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أهل الإيمان في بدر أخذوا يرفعون أيديهم فاستجاب الله عز وجل لهم أهل الإيمان مع طالوت تركان القلة القليلة الله أعلم كم بقي منهم يمكن أمية مئتين عشرات الله أعلم كم أمام آلاف ومنه جالوت جالوت كان شجاعا قويا بطلا رجلا مدربا وقد تجهز بكل أنواع السلاح اقترب الصف القليل المؤمن الثلة القليلة المؤمنة أمام الجيش العرم كان من عادتهم أن يبدأ رجل بالمبارزة أمام رجل من هذا الجيش قبل القتال يطلع واحد ويطلع واحد هنا من يطلع من جيش الكفار جالوت بنفسه جالوت بنفسه ومن يتحدى فإذا بطالوت يقول لهم من يخرج ويبرز أمامه الكل خف إلا أصغرهم سنا من؟ داود عليه السلام قبل أن يكون نبيا كان غلاما شابا صغيرا قال أنا فنادى طالوت في الجيش مرة أخرى من يقاتل يريد رجلا غير داود هذا داود صغير ضعيف البنية أراد رجلا غيره لكن القوة ليست بالجسم القوة بقوة النفس وقوة الإيمان الصبر والشجاعة صبر ساعة وكان الملك في ذلك الزمان قد وعد الجيش بأنه من قتل جالوت أعطيته من ملكي وزوجته ابنتي فقال داود أنا داود لم يرد الملك ولا الزواج ولا غيره لكنه أراد القتال في سبيل الله فقال طالوت مرة ثالثة من يقاتل جالوت فلم يتجرأ إلا داود فقام ذلك الشاب صغير السن ضعيف البنية لكنه كبير الهمة قوي الإيمان قام أمام جالوت وجالوت يقول له أما رجل غيرك يقاتلني قال أنا لك يا عدو الله وكان قد تدرب داود على شيء اسمه المقلاع المقلاع ليليوم موجود ترى في فلسطين وهذه المعركة عند فلسطين صارت فأخذ داود عليه السلام ذلك الشاب الصغير أخذ الصخرة ووضعها في المقلاع ولم يكن أحد يعرف كيف يضرب بالمقلاع مثل داود صغير بالسن لكنه فنان تدربا للحرب فإذا به يضع المقلاع ويديره وجالوت ينظر ماذا يفعل هذا الشاب الصغير ويقترب هذا من هذا والجيشان يترقبان فإذا بداود يضرب ضربة بالمقلاع على رأسه فيخر الرجل صريعا وكبر أهل الإيمان الله أكبر وانطلق جيش الإيمان وتزعزع جيش الكفر لما مات قائدهم من الذي صرعه؟ داود ذلك الشاب الصغير وانطلق أهل الإيمان بقيادة طالوت وإذا بجيش الكفر يثر وإذا بأهل الإيمان يقتلونهم قتلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء هذه سنة الله عز وجل كم من فئة قليلة مؤمنة ثابتة صابرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله العبرة ليست بالكثرة لكن بأهل الإيمان الصادقين الذين يلتزمون دين الله وشرعه فينتصرون إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ومن نصر إلا من عند الله صار لداود عليه السلام شأنا في بني إسرائيل وبعثه الله وصار نبيا ملكا في بني إسرائيل وآل داود صار لهم شأن عظيم في بني إسرائيل في ذلك الزمان